بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 والذي نزل عليه الذكر إنك لَمَجْنُودٌ لَوْمَا تَأْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِ مَا نُنَزِّرُ الْمَلَائِكَةَ إلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُظْرِدٍ إِنَّ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 ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبيب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 وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنود والجن خلقناه من قبل من نار وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَى مَسْنُودٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرُوحٍ فَقَالُوا لَهُ سَاجِدِيدٌ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الديب قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ الْعُزُورِ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ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 ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قانوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمٍ إلا آل لوط إن لم نجدهم أجمعين إلا مرأتهم قدرنا إن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 اِثْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ آلِهَةِ أُولَئِكَ قُطُوعٌ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفزون قالوا أولم ننهك عن العالمين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 111. إن في ذلك لآيات للمتوسمين 112. وإنها لبسبيل مقيم 113. إن في ذلك لآية للمؤمنين 114. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام عبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين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 تصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين إنك فِيَكَ الْمُسْتَهْزِئِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إلَىٰ أَنَاخَرَفَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ